ان الله يؤدي خليل الذين امنوا وعمل الصالحات ياتيهم جنت تجري من تحتها الانهار وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ أَنَّى مَسْتُوَلٌ قَائِمِ قَوْمَ يَنْتِينِ هَشَدٌ قُوَّمٍ قَوْمَ يَنْتِكَلَنْتِي أُخْرَجَتْ كَأَنَّ لَكُم فَلَنَا أَصِرَ لَهُمْ فَمَن كَانَ عَلَى دِينِ مُرْصَدِهِ كَمَن فِي الضَّلَالَةِ لَهُ سُوءُ الْمَصِيرِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَضَلُّوا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ أَنعَامٌ مِنَ اللَّبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنعَامٌ مِن خَمْرِ اللَّذَّاتِ للشَّارِبِينَ وَلَهُمْ فِي جَهَنَّمَ كُلُّ ذَلِزَّةٍ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا وَقَطَعَ أَمَّا أَقُوم وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَ اِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالُوا لَأَنِفَا أُولَئِكَ الَّذِينَ نَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ فَهَل يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ بَكَّاءُ الْمُرْصَادِ فَإِنَّ لَهُمْ اِذَا جَاءَتْ أُمَّتُكَ رَاقِمُ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ للمؤمنات والله يعلم متى تقومون ومسواكم